النبي صلى الله عليه وسلم يعلن الحرب من أجل عثمان رشح الفاروق رجلا تهاب قريش أسرته رشح عثمان بن عفان فأسرته أقوى أسر قريش ويحسب الوثنيون لها حسابا قبل المساس بأبنائها فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس بها من بني عدي أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها ولكن أدلك على رجل هو أعز مني عثمان بن عفان اقتنع القائد صلى الله عليه وسلم برأي عمر فاستدعى ذا النورين زوج رقية وأم كلثوم ولما حضر طلب منه أن يقنع قريشا أنه لم يأتي لحرب وأنه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته أنصت ذن رين لأوامر قائده صلى الله عليه وسلم ثم امتطى بعيره وانطلق نحو مكة كانت جواسيس قريش ترصد الحركة. فعلموا أن عثمان في الطريق وإذا بأحد أقاربه واسمه أبان بن سعيد بن العاص ينطلق لاستقباله ولما تواجها انحدر أبان عن دابته وأمسك بزمامها ثم مشى نحو عثمان وحياه وركب خلفه هوا بهم البعير نحو مكة فتحرك قلب عثمان لمراتع الصبا ومهبط الوحي وبيت الله فهو لم يرها منذ أكثر من عشر سنوات مذهاجر مع حبيبته الراحلة رقية للحبشة صاح أبان بن سعيد والدابة تسير يعلن للناس إجارته لعثمان وحمايته حتى يبلغ رسالة قائده سارت الدابة خلال طرقات مكة الحبيبة فهل مر عثمان ببيت رقية الحبيبة سار حتى توقفت الراحلة أمام مجلس لزعماء قريش فانحدر عنها وكلمهم وأبلغهم أن نبيه صلى الله عليه وسلم لم يأت للحرب بل أتى للعمرة, للعمرة التي ما تجرأت قريش على منع إنسان يوما منها وها هي تمنع أصدق أبنائها خجل الطواغيت من موقفهم فعرضوا على عثمان أمرا قد يزيل غضبه فقالوا إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به كان عثمان محرما لكنه أباء يعتمر ونبيه محبوس عن مكة فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله تشاور طواغيت قريش ثم بدأوا يماطلون عثمان حتى حبسوه من العودة وإذا بجواسيسهم يبثون إشاعة أن عثمان قد قتل إشاعة حولت أرض الحديبية إلى أمواج متلاطمة من الغضب فقد صدم القائد صلى الله عليه وسلم بالنبأ فقرر شن الحرب من أجل ذي ذي النورين وهتف بأصحابه معلناً حرباً بطريقة استثنائية بطريقة استثنائية لم تحدث من قبل